يوم الجمعة إن شاء الله فقط 10 دقيقة وننهي المجلس إن شاء الله مجهول طيب شيخنا آه. بارك الله فيكم <تصفيق>